إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة شاهد على العصر ضيقنا اليوم يقول بيسألوني في الجريدة او ايجي جاي واصحة اجنب انا مش تقال في النور انا بكتب معيش تنظيم سري ومكتبي مفتوحة وبقى في التلفزيون بشكل علني وبتكلم في الإزاعة بشكل علني وبرأيي بقوله ومعارض وبقول هذا الكلام على رؤوسي الاشهاد هالجأ الى تنظيم سري ليه ما تقول رأيك بصراحة وبشجاعة إيه اللي اذا كان لك بقى في اهداف اخرى شاهد على العصر سهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية استمعنا إلى الجزء الأول من شهادة المؤرخ والصحف الكبير الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد وتناول في شهادته أخطر الظواهر المعاصرة وهي ظاهرة الإرهاب وأرجعنا إلى جذورها التاريخية في حركات الخوارج والزنج والقرامطة والشيعة كما بين أن التطرف هو أحد سمات المجتمعات المتخلفة لأن الدول الحديثة نبذت منذ زمن فكرة التطرف وساوت بين أفراد شعبها في المواطنة وتحدث عن شعار الحاكمية واستخراج المتطرفين له من فكر الخوارج وأكد أن رموز التطرف رموز هزيلة دينيا وضئيلة ثقافيا وفقيرة تعليميا وتحاول فرض سطواتها بالإرهاب والجريمة وتكفير المجتمع بل إن فرقهم يكفر بعضها البعض الآخر كما تحدث عن تحول التشيع في تاريخ الفكر الإسلامي من تشيع ديني إلى حركة حزبية سياسية بعد حادث كربلاء وتحدث عن دور إيران في احتضان الفكر الشيعي وأفكار الإرهاب منذ دخولها في الإسلام إلى الآن بسبب تكوينها الحضاري الخاص القائم على تقديس الحاكم ومحاولات الهيمنة وأكد فشل الفكر الشيعي في مصر لشخصيتها الحضارية القائمة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ولأنها حصن الأمة العربية والإسلامية في مواجهة محاولات الهيمنة وتهديد الأمن القومي العربي على مدى التاريخ وطالب بأهمية التوصيف الصحيح لممارسات الإرهابيين وتصنيفهم ضمن المجرمين وتبرئ الإسلام منهم أيها الأصدقاء والآن إلى الجزء الثاني من شهادته الصحفي الكبير للأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الورد أهلا بك في الجزء الثاني من شهادته أهلا بك عمرو. شرفت بنعلم ان حضرتك نشأت في احضان الاخوان المسلمين ولكنك بعد ذلك تحولت الى الفكر الليبرالي تحت راية حزب الوبد فما هي قصة هذا التحول هذا التحول له سوابق تاريخية كثيرة جدا عند عديد من الكتاب والمفكرين عندما يتفرغون للتأمل الداخلي بيحصل لهم هذا التحول م. فانا ما حدث لي هو ان التحاوض حصل منذ وقع الاعتقال اعتقلت في سنة اربعة وخمسين وفي داخل المعتقل اعتقلت ليه فاند؟ ما اعتقلت بسبب وجودي في الاخوان يعني أو أو أيام اه ايام الصدام بين الثورة وبين الاخوان اه بعد حدث المنشاية وما حوالي سنتين في المعتقل آه في من ميزات المعتقل بقى اذا كان له ميزات ان هو بيديك حاجتين كويسين انك بتتفرع للتأمل الذاتي وبالنحة التانية انك بتغطيك فرصة للجدل والمساجلة والحساب مع الناس اللي موجودين وتخرج في النهاية برأي ما حول جرى واسبابه والمستقبل الى اخر فهذا التأمل خلاني اهتم اهتمام كبير جدا مسألت الحريات وضماناتها طب انا اختلفت مع الحاكم فسجنني، فاذا لابد ان تكون لك ضمانات تم هذا فخلاني بالتطور التفكير خلاني أنتهي أنه لابد النظام الإسلامي لابد أن تتحقق في هذه الضمانات فهل هي موجودة أم غير موجودة بدأت أفكر وأستعيد يعني معلوماتي الثقافية حول نظام السياسي في الإسلام الميزة الثانية أنها أعطتني هذه المساجلات والمنعقشات ثوارات <تصفيق> ثوارات فقط عن هذه المساجلات ألقت مزيد من الضوء حول قضية الحرية ليه إحنا دخلنا المعتقلات وهي السبب وكيف لا تكرر هذه الأمور دول ما خلاني أهتم أكتر وتتعمق في نفسي وفي وجداني بالاهتمام بالحرية يمكن أنا قبلها كشاب ممكن أعبقى في طموحات أتطلع إلى الحكم أتطلع إلى الشهرة أتطلع إلى المجد لكن نتيجة الاعتقال خلتني أدرك مدى أهمية الحرية في حياه الانسان م. وانه بدون حريه لا اتحقق شيء ده السبب الاولاني او دي المرحله الاولى المرحله الثانيه الحياه بعد أنا ما عبرت مرحله العمل الصحفي في البدايه وأنا في الخليج وتيح لي أنا أتفضل للقراء فقرات تاريخ الاسلام كله من, أو من المنابع الاصليه الاولى م. وبعدين قرات تاريخ مصر وربطت بين الاثنين اما ربطت بين الاثنين اكتشفت ان مصر بحكم تكوينه البشري وتكوين التاريخي في حاجة إلى صيغة لنظام الحكم تتناسب مع هذه الطبيعة ومع هذا التكوين. فوجدت إن الصيغة التي توصل إليها المصريون بعد ثورة 19 هي أنساب صيغة تناسب مصر. اللي هي صيغة ديمقراطية. نبي في عندنا أحزاب وفي برلمان وفي حكومة مسؤولة أمام البرلمان وفي حاكم مسؤول أمام الشعب وفي خطاب مساحب السقة. يعني إذا كل هذه ضمانات الحرية في مجلس الدولة وفي المحاكم وفي القضاء دي هي ضمانات الحرية يعني قبل ما أنهى هذه النقطة أحب أضح لك أن النظام السياسي في الإسلام هو من أعظم النظم التي عرفتها البشرية إنما المهم إيه بقى أن هذا النظام لابد أن يكون متوائما مع ظروف العالم في القرن العشرين لابد أن يكون متوافقا مع طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه خطة أنه ليس نظاما يعني منزلا وإنما هو من صنع البشر يعني وتراكم الفكر الإسلامي على مدى العصور نظام السياسي بدأ منذ ثقيفة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الهدارة دنيانا إلى الرفيق الأعلى دون أن يحدد نظاما سياسيا بشكل معين مم. لا للحاكم يبقى من عيلة كذا ولا سنه كذا ولا... وترك هذه الأمور ليه متعمدا مم. لكي يترك لنا نحن البشر أن نصنع النظام السياسي الذي يتوائم مع الطبيعة ومع العرف ومع التقاليد ومع ومع ظروف العصر ومع ظروف العصر ظروف الزمان والمكان ايوه اردت انا قد ده السبب بقى اللي خلاني يعني اطمح واتطلع الى شك من اشكال النظم السياسية التي تتحقق في كل هذه الملابسات مم. فحدث هذا التحول حدث هذا التحول مم. عظيم وهو يمكن من مزايا هذا ما قلت انه جعلك تدرس تاريخ الفكر السياسي في الاسلام وعملية اختيار الحاكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم والمحكومين والصيغة السياسية الملائمة للمجتمع في كل عصر طيب حضرتك الساس جمال بدوي تقول في احد دراساتك التاريخية عن نشأة الاحزاب المصرية ان اكبر هذه الاحزاب ولدت في احضان الصحف الوطنية التي كانت تصدر بالفعل قبل سنوات من نشأة الاحزاب في مطلع القرن والان يقال ان صحف الاحزاب اقوى من الاحزاب نفسها فما هي ملاحظاتك وما هي شهادتك شهادتي الاولى طبعا ان الاحزاب في نشأت في احضان الصوف ده حقيقة حزب الوطني حزب مصطفى باشاك كامل نشأت في احضان اللواء اللواء صدر 1900 الحزب صدر 1900 وساق وتمانية قبل وفاة مصطفى كامل بشهور قليلة فبراير الثمانية كذلك بالنسبة لحزب الأمة حزب اللي هو كان بداية الحرار الدستوريين وجريدة الجريدة اللي كان بداية وصحلوت السيد باشا م. وكذلك بالنسبة لصحيفة المؤيد وحزب الإصلاح بتاع الشيخ علي يوسف فإذا دي حقيقة تاريخية لابد أي. أن ونسعد بيها يعني م. دي مدائناش إذا انت بقى جدت الوقت عايز تقارن بين هذه المقولة التاريخية وبين الحاضر انا اقول لك ان زكاة دي حقيقة واقعة انك تقول ان الصحيفة اكثر قواتا من, من, الحزب. من الحزب طيب ما احنا لازم نعرف السبب ايه ايه السبب <تصفيق> <تصفيق> السبب هو رئاسة جمال بدوي لا، التحرر <تصفيق> لا, لا،, لا، فلا لان انا بد ان يعني اقول حقيقة لا اعتقد انك بتقصد حزب الوافد بهذا. لا. لأن حزب الوافد, لان حزب الوافد لان حزب الوافد انا في تصوري انه اقوى من جريته لان هو الاصل هذه الجريدة هي لسان حال الحزب هي النطق باسمه ولو لم يكن الحزب قويا لا تكون الصحيفة قوية لأن الحزب, الحزب أصل والجريدة فرع مم. فطالما أن الفرع قويا بد أن يكون الأصل قويا قضية منطقية في ظاهرة حضرتك تكررها في ظاهرة موجودة في مصر الآن مم. ليه بقى؟ مم. لأن الطريقة التي ظهرت بها الأحزاب هي التي دفعت إلى هذا نتعرف أن كنا محرومين من الأحزاب على طبعا اتكلم بعد صدور الاحزاب في عصر الرئيس السادات ولا اتكلم عن الاحزاب فيما قبل الثور ده موضوع اخر لكن تتكلم عن الاحزاب القائمة الان الان الاحزاب يعني احنا عارف كنا عطشانين فحصلت هجة للأسف ان صادفة او توافقة مع ظهور الاحزاب حدوث محادث المنصة وما تلاه. من لايا قانون التواري، فإذا في ظروف استجدت على البلد ظروف الأمنية وجدت أوجدت هذا القانون في ظل هذا القانون يكون من الصعب على صاحب العمل السياسي أو صاحب رسالة سياسية أن يمارس حقه كاملاً. بمعنى إيه؟ إنك تيجي عايز تقول لولاة عزام مؤتمر سياسي لا بد أن تتأخذ إذن من جهاز الأمن ولا بد أن يكون مقيدا في مكان مصور ولا بد ولا بد طيب ما هو المواطن عندما يستشعر هذا حيروح بقى يجيب نفس واجع الدماغ مم. تاخد ذلك فإذا في ظروف صاحبت وواكبة ظهور الأحزاب لو ظرف مع استمرار قانون الطوارئ دي ظروف بتحد من حرية العمل السياسي نمر اتنين العمل السياسي مرفوض في الجامعات وهذا خطأ ويجب أن نقف في وجه هذا انا عرفش ده قانون ولا نص ولا ايه انما للأسف الشديد الجامعات طول عمرها هي اللي بتفرخ الشباب شباب الأحزاب ما تيجي انت بقى الأحزاب الشرعية اللي هي دلوقتي تجد انها لا تستطيع ان تمارس نشاطها السياسي داخل الجامعات بينما هذا الحق متاح لتيارات أخرى كانت النتيجة ايه؟ ان التيار السياسي ضعف والتيار الآخر أصبح قويا فإذا مسألة شوف قدت إلى ايه؟ فإذا المفروض أن لما نتكلم يعني الطيار الآخر مش طيار حزبي بقى يعني لا ينضوي تحت حزب مثلا أو عنوان حزبي معين طب يا أخي يبقى الطيار مع... الحزبي الشرعي الذي يعمل في ظل الشرعية ويعمل فوق المسرح في وضوح أليس حق وأولى من أن يمارس حقوقه في المجالات الطبيعية بين الشباب سواء كان في المدارس طبعا هي مشكلة وهي قضية مصارة وأعتقد نحن كتبت فيها الكثير فيه فاذا المفروض لكي نقوي من النظام الحزبي أو من التعددية الحزبية لابد أن نعيد النظر ونتيح للأحزاب الشرعية أنها تمارس كامل حريتها داخل التجمعات الجماهرية سواء كان في النقابات أو في الأحزاب أو في الجامعات أو المدارس أو المصانع تعتقد أستاذ جمال بديو لو كان ده تحقق كم ممكن آآ آآ يعني هذه الأحزاب تتصدى لنزاعات أو ظواهر الإرهاب والحاجات اللي بنسمع عنها؟ ده على اللي كنت عايز أقوله طبعا دون شك لأن التربية السياسية بتخلي الإنسان عنده القدرة على التمييز وعلى الفهم وعلى التصدي عندما يحرم من هذه التربية السياسية لن يبقى أمامه إلا أن يلقي ويكون في هذه الحالة العقصة الطالب أو الشاب يلقي بنفسه لأحضان أي جماعة تخلب لبه أو تقدعه أو إلى آخره فإذا اختفاء العمل السياسي في الجامعات أدى إلى نمو الطيارات المتطرفة على الجانب الآخر ده سبب. يعني ده سبب ونتيجة في نفس الوقت مم. إذا عرضنا أن نعالج هذه القضية لابدنا أن نعالج مسبباتها وأن نتيح الفرصة للحزاب السياسية أنها تمارس نشاطها تخاف ليه من الحزاب السياسية ليه؟, ليه نمنع وليه نعط قيود وقواعد ونقول كذا ولكن ألا ترى معي أستاذ جمال بدوي إن من بين الأحزاب القائمة الآن وهي لها الشرعية ولها الحق لا نناقش هذا لكن بتحتضن أو بعضها بيحتضن نفس هذا التيار وهذه المبادئ المتشددة والمتطرفة والعنيفة ليكن ولكن الحكم في هذا للشعب نفسه يعني طالما الشعب مسلح بسلاح الوعي وبسلاح التنوير هو الذي الفيصل في هذا الموضوع يعني هو القادر على انه يميز بين الغث والسمين بين الصحيح والخطأ بين النافع والضار فاذا كان هناك حزب بيتبنى هذا الفكر الذي يفصل في هذا الموضوع هو الرأي العام نفسه هو ينفض من حوله هذا الطيار الضار ويلجأ الى الطيار الصحيح ده طالما أننا نلجأ لأن أصل الأحزاب لا تعمل إلا في أحضان الرأي العام تتنفس وبتكبر وتنمو في أحضان الرأي العام حينما تلفز تلفز من خلال الرأي العام وعندما تلفز. تلفز أو يحكم عليها بالعدم ما في أحزاب كتير محكوم عليها بالعدم من قبل ما تنشئ وأنت عارف كده أحزاب صدرت وطلع عليها أسماء وكذا ولكن ليس لها أي وجود ده ما... وفي أحزاب في الماضي كانت بهذا الشكل إن من الذي يحدد ان الحزب ده يموت والحزب ده يقوم طب انا هقول لك الحاجة طب حزب الوفد بعد هذه الغايبة الطويلة م. 30 سنة م. طب رجع لإيه رجع لأن في ضرورة في لأن في ناس عايزينه يعني في ناس بتقوم بفكره لأن البناء الديمقراطي يتطلب أن يكون هناك حزب بيرعى هذه المبادئ الديمقراطية وهو حزب الوفد فإذا اللي حدد هذا هو الرأي العام القوي نحن في حاجة إلى الرأي العام القوي الرأي العام القوي د أو من احزاب ومن صحف هي اللي بتشكله وهكذا فايزا في لابد ان تكون اكتفى داخل المجتمع لكي يكون في النهاية المعالجة السياسية لكل مشكلة بتوجه لكن نعتبر ده تحليلا رائعا لغياب او لغياب الحزبي عن الشارع المصري زي ما بيتقال يعني آه, اه طبعا انا ما بننكرش ان في غياب لكن نعرف مسبباته مسبباته عندما نعالج هذه الاسباب سوف لا يكون لك شيئا صاحب الكبير والستاذ جمال بدوي حضرتك ذكرت في احد دراساتك المنشورة ان اللغة قد تكون دليلا على تفشي الاستبداد بما تحويه من الفاظ التفخيم والتعظيم وعبارات المذلة والخضوع <تصفيق> كاللغة الفارسية <تصفيق> هذا عن الفارسية فماذا عن لغتنا المعاصرة لغة الحياة اليومية الان ايه شاهدك يعني يوسفني ان أقول لك. ان انا بشهر بالحزن عندما اسمع لغة الحالة وما لان انا يعني ما قدرش اسمع كلمة طناش وماشي ويعني الفظ وقعلوا منها دا استعاملوا مشتقات يقول لك درجة زنباجي وافعال واسم فاعل واسم مفعول لدرجة اصبحت تدول التقزز انا احمل مسؤولية هذا الانتشار الى كتاب الحوار في الاعمال الفنية سواء كان في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون أو في الإزاع لأن هؤلاء وضعوا هذه الكلمات وأشععوها على ألسان الممثلين فاللغة أصبحت لغة غير مقبولة وكان أنت بتقارن بين هذه اللغة لما تسمع في الإزاع مثل البرامج القديمة في أو أحاديث كتابنا القدامى ومقالاتهم ولغتهم حتى في الأفلام شوف طريقة حوار يوسف وهبي ومحمد عبدالوهاب تاكد أن أسلوب حوار ما فيش كلمة منفرة لكن ألا يجد الكاتب الحوار نفسه مضطرا إلى أن يعني يتسم بالواقعية وينقل الواقع ده هو اللي بصنع الواقع هو اللي بيقتدعه إحنا كتاب الصحف هم الذين يشكلون التكوين العقلي للمواطن نحن الذين نحط بها أو نرتفع به م. فإذا مسؤوليتنا نحن احنا احنا نرتفع بهذا المواطن ولغته سواء كان في عن طريق الصحافة وسواء كان عن طريق وسائل الإعلام الأخرى فإحنا الأصحاب المسؤولية مش هو ده هو مظلوم طيب الجزئية الخاصة بأن اللغة قد تكون دليلا على تفشي الاستبداد بما تحويه من الفظ التفخيم والتعظيم وعبارات المزلة والخضوع <تصفيق> الحياة اللي صاحب الفضل ان بين لهذا المؤرخ الكبير عبد الرحمن الكواكبي وهو ألمح هذا في كتاباته عن طبائع الاستبداد مم. الحاجة اللي نبهتني تانية انها لما رحت عشت في البلاد العربية تجد البساطة في لغة التعامل مم. يعني مفيش سعدتك و... وفخمتك ويعني الالفاظ اللي هي ويا فندم وحضرتك ويعني و... بيتعامل بعض منتها البساطة يافلان كده على طول طب تقاليد سؤال عربية. صريح وحذرك ما, ما تزعلش يعني انا اعرف السؤال بتاعك حتقولي بتقولي فؤاد باشا يا باشا ايو <تصفيق> <تصفيق> مش ممكن حتقوله لا باشا طبعا الناس ما قوله يا باشا انه هو اصلا باشا <تصفيق> فانا مش مدعي ما هي الغية الالقابية يا أغيط. سيد جماعي اه الغية بقى من وسط عساكر الشرطة والمرور وال ده بقوله البعض لامين الشرطة يا باشا اذا فأت... كنت وصلت لامين الشرطة لغاية الزابط اه لغه أم... انا ببقى مكسوف لما بكون راكب تاكسي لغه التعامل اليومية مع الناس ما بعرفش كلمه يا باشا حتى يا بيه مم. يبدو ان بيك مع ان كلمه بيك دي كانت لقبين آه. اه من ضمن الهوايات اللي كانت بتاثرني وانا شاب صغير مم. حكايه الالقاب دي مم. وعندي هنا كتاب عن الالقاب في التاريخ الاسلامي للدكتور حسن الباشا كتاب ضخم هو نفس الألقاب. صاحب لقب يعني وحسن حسن الباشا. <تصفيق> حسن الباشا مش أبو باشا أوه. أوه. أستاذ التاريخ أيوه. فالألقاب بتعبر عن يعني تفكير الشعب هي مؤشرات يعني مؤشرات التماعية. بالضبط أوه. وإحنا خدناها من الفرس مم. يعني أنا مش عارف هل الفرس ولا من الترك يا أستاذ جماعت لا من الفرس الأول لأن الفرس أسبق في الحضارة من الترك ترك وطريقين بعد مم. الفرس مم. فالفرس هم الذين وضعوا هذه الألقاب الفخمة الكبيرة اه يعني بي وباشا مش تركي كلمة بيك تركية أو. باشا بادي شاه بادي شاه فاريسية بقى اه مشتق من اثنين جزء فاريسي وجزء تركي اه الشاه اللي هو الحاكم اه فبعدين اختصرت من بادي شاه الى باشا بقت باشا فتوارسنا فال... هذه الالقاب من عصور ال... اختلطنا في, في ظروف الحضارة الإسلامية اختلاط العرب بالفرس فخدوا منهم هذه الألقاب وتسمع بقى حضرة صاحب اللي كزا والأفخم والمبجل وعزت له ودولت له إلى آخر هذه الألقاب تسربت إلينا عن طريق الأتراك آه. هنا في مصر يعني بعد الاحتلال العثماني زاد عليها بقى الظاهرة بترصدها دي هي تدني لغة الحوار في الحياة اليومية ودخول الفاظ الى لغة التعامل اليومي حضرتك تعتبرها الفاظ سوقية ومرفوضة جدا مم. جدا انا مش حالفت ان انا لغاية زي انا لو اطيق ان محرر يكلمني واللي ماشي وعهم يعني انا بكون حاسب في المسألة دي ايه ايه ماشي فالالفاظ وطناش و... والدوك و... يعني كلام ما يعني يجب ان لغتنا اليومية تترفع وتتطهر منه ارجو أوه. ذلك يعني. طيب هو المؤرخ الكبير الدكتور عبد العظيم رمضان يقول ان المؤرخ الاكاديمي لا يعنيه توظيف الحدث التاريخي بقدر ما يعنيه تحقيق الواقع التاريخية والقاء الضوء على الاحداث التاريخية المجهولة اما المفكر فهو يوظف هذه الجوانب في تكوين الوعي القومي والوطني ايه تعليق السيد جمال بدوي ويعني إيه الحلقات اللي في التاريخ المصري اللي تحب تبرزها في رؤيتك بشكل خاص الدكتور عبد العظيم طبعا صادق في هذا لأن في فرق بين المؤرخ الذي يأخذ يسجل زي الرفع بيسجل أحداث هي المشكلة مش في دي هي المشكلة بقى في التفسير وفي الاستنباط وفي التحليل دي الخطورة والربط زي هذا ما ربط في حلقة في الحلقة الماضية بين فكر المتطرفين او الارهابيين الان وبين فكر الخوارج في صدر الاسلام اه فاذا من الحق القارئ التاريخ او يعني اي انسان مشتغل بالتاريخ لابد ان يوصل. يعني ما أنا شغلت هي كده آه. يعني ان انظر الى المستقبل عن طريق النظر الى الوراء آه. واستطيع ان احلل الحداث الجارية عن طريق الرؤية لأننا زي ما لك في بداية الحديث أنا بعتبر التاريخ مصدر إزعاج مش مجرد تسلية لأننا يجب أن ننبه بني وطني وإخواني ومواطنية على ان فيه وقائع محددة وفي حاجات فإذا دي مهمة التاريخ أنه يوقظ الغافلين وينبه ويقرع الأجراس انما مش حكايه تبو سيد الغلال السلامه ونقعد نروي قصص للناس عشان نسليهم مم. ليس اداه للتسليه انا بقى أخذ التاريخ من هذا المدخل انه اداه لايقاظ الناس ويقاظ الوعي عندهم عشان يفهموا الواقع بتاعه انت سالتيني سؤال جاوبتش عليه لما انت ما تنبه له بتقولي هل في حاجات في تاريخ مصر بتشغل بالك تحب انك انت تسدها فجوات اه حاجات هي مش احداث مم. لكن انا من القضايا اللي كانت بتهمني جدا برسوا التاريخ مصر الطويل ده كله منذ سقوط الدولة الفرعونية لغاية مشارف العصر الحديث قبل عشرين أنه لم يحكم مصر حاكم مصري دي قضية شغلتني جدا جدا وأنا أذكر أن حضرتك حتى قلت فيها او تساءلت تحت عنوان غرباء لكن أمراء عن الكيفية التي استطاع بها أفراد مغامرون أن يحكموا بلدا عريقا قديما كمصر دون أن يكون لأهلها رأيهم في هذا الحكم دي قضية ما تشوف مثلا النماذج اللي قدامك دي من امثال شجر الدر وكفور الإخشيدي ومحمد ابن طغج وأحمد ابن طولون وصلاح الدين ومحمد علي آخره لازم, لازم نبحث السبب لازم نشوف إيه سبب الكارثه دي انا ما كارثه في بعض المؤرخين زي الدكتور عبد العظيم رمضان بيقولك إن هؤلاء الحكام متقدرش تلقلهم غرباء لأنهم طالما عاشوا في مصر وشربوا من ميتها واكلوا زرعها وماتوا فيها يبقوا بقوا مصريين زي البطالة تلتميت سنة هم عايشين في مصر ليكن دي وجهه نظر لكن انا وجهة نظري ان ايه السبب ان احنا كمصريين منذ سقوط الدولة الفرعونيه القديمة ما حصلش ان فيها حاكم مصري ظهري انا توصلت بقى لان السبب فيه ده كله هي كارثة واحدة مم. وهو التجنيد جيش ان حدش مصري كان بيتجند بالضبط ان هؤلاء الحكام كانوا بيعتمدوا في حكم مصر على الجيوش الأجنبية م. وحرموا المصريين من التجنيد خلوا المصريين يتفرغوا فقط للزراعة والصناعة والتجارة م. وحفر الترع والقنوات والحضارة يعني اه كويس لكن من الذي يتح... يحمل عبء الدفاع عن الوطن الاجانب عشان كده اول ما اتيح ل... او سمح النظام بتجنيد المصريين بدأ يظهر بقى الحكام المصريين آه. آه. فهو ده سبب المصيبة اللي احنا شفناها على مدى 2500 سنة م. سببها هي الحدد دي م. حرمان المصريين من التجنيد ويبعاتهم عن الجيش كل ده زرع في نفسنا عدم الثقة بالنفس وخلانا ضعاف داخليا وخلانا نشعر بالألم واحنا بنشوف الأجانب هم اللي بيدافوا عننا الحقيقة اذا كان بقى الفضل يذكر للصاحبة نذكر في هذا محمد علي <تصفيق> يعني هو أول من أنشأ الجيش المصري على الأسرس الحديثة وبعد جابها الخبرات سلم من بشاة الفنس البلد كلها جندت من أجل تكوين هذا الجيش العظيم الذي رفع رأس مصر عاليا في كل منطقة الشرق الأوسط حتى وصلنا لغاية مشارف الدولة العثمانية فإذا الجيش مهم جدا والتجنيد مهم جدا والدفاع عن الوطن هو كان المشكلة اللي احنا عانينا منها فإذا ده السبب في أن الأجناد الأجنبية هم الذين كانوا يتحكمون وكانوا يحكمون وكان الحكام يتوارثون هذه النصيحة قوله احترس من المصريين اوعى الجند الفلاح لأن لو جندته هيتضاير عليك وده اللي حصل لما جندنا يعني عرابي بالضبط كده فأرابي أول حاجة أنه تحول إلى تخليص البلاد من هذه الوجوه الأجنبية من الشرقس والأرنقود وكل هذه الحسالات التي أساءت إلى مصر والتي استنزفت عراقها ودمها الـ الـ برضو الحتة ما وصلناش النقطة المهمة جدا إيه؟ بتقول لي أن في حاجات في تاريخ مصر غامضة من الحاجات الغامضة بقى فكرة إيه بقى ان المصريين كانت بتتاح لهم الفرصة أحيانا أنهم يحكموا نفسهم عندما تعرف أن الدولة حسب نظريتي ابن خلدون بتمر بالنظام الدورة تعتصق القمة وبعدين تبدا تبدأ في الانهيار لغاية ما توصل لغاية القاع من تحت وتموت في لحظات الاحتضار هذه كانت الفرصة متاحة امام المصريين لكي يحكموا انفسهم ليه ما حصلش هو ده اللغز اللي انا باجري وراه دلوقتي م. في فجوات بين الدول يعني بين الدولة الفاطمية وبين الدولة الايوبيه بين الدولة الأيوبية ودولة المماليك بين دولة المماليك والدولة الاصمنية في ممكن أقربها تولية محمد علي صح بالضبط كده آه. طيب دلوقتي الفرنسيين خرجوا من مصر مم. والوضع العثماني وصل إلى الحديد من حيث الضعف وكانت كل الظروف مهيئة إلى أن يح... وكان الحاكم موجود عالم وصعيدي وازهري وابن ناس ومحترم اللي هو عمر مكرم طيب يوم عمر مكرم ياخد الطبق الحكم على طبق منفضة ويطلع القلعة ويجيب واحد ويسلم الحكم اسم محمد علي لمجرد انه اثمالي لي. ليه لانه كان الحكم محرما على المصريين وانت لما تشوف رأي الرافعي او غيره او حتى الكتاب الغربيين يقولك ان المصريين وصل بيهم عدم الثقه بالنفس ان هما يعني ما عندهمش القدرة على ان, ان هم يحكموا نفسهم بنفسهم حتى عمر مكرم الذي اتيحت له الفرصة ان هو يعني هذا يقول لك لا ما اقدرش لانه خايف من المصريين قبل كده نابليون لما عرض على كثير من المصريين ان هم يشكل حكومة إدارة محلية رفضوا وقالوا له قصد المصريين لا يحترمون الا جنس الترك جنس الترك يعني يعني كرباج تصور المهانة بينا وصلت الى ايه فاذا دي الغاز بقى لما تتح لنا الفرصة لهم نسلمها للاجنابي دي كارثة ف دي من الحاجات اللي ايه اولا مدايقاني <تصفيق> نفسيا وشغلاني كقارئ للتاريخ ببحث دائما عن السر في انه لماذا لم تتح الفرصة امام المصريين لكي يشك يعني ينصبوا ويقيموا واحد مصري يحكم ده هنا بقى احنا بنذكر رئيس الرئيس جمال عبد الناصر بكل الخير يعني أنا يعني موضوع الرئيس جمال عبد الناصر اذا كنت عايز تذكره بالخير طبعا انا ما ارفضش لكن اذا كنت تذكر بالخير اذا كنت تتكلم كحاكم رأس الدولة اه لكن كنظام ما مجرى تاريخ اهون ويكون اول حاكم مصري انا ليه نقطتين للتوضيح اه اذا آه انت خدت بمعيار الدكتور عبد العظيم رمضان اللي هو ان اي حاكم مصري عاش في مصر ولد فيه فهذه القاعدة تنطبق على اوسط محمد علي لأن هم عاشوا في مصر وأصبحوا مصريين فإذا لا يصح بمقتضى المعيار بتاعه مش معياري أنا إن هؤلاء أسرة محمد علي المية وخمسين سنة اللي أعدوها أعطتهم حق مصرية فبقوا مصريين لحما ودما حتى وإن كانوا في تصرفاتهم ده موضوع تاني لكن ده, ده التحفظ الأول التحفظ التاني إن قبل عبد الناصر ما يطلع كان في حكام مصريين يعني أنا مقدرش أن أنسى وزارة سعد زغلول صحيح كان السلطان فؤاد موجود او الملك فؤاد موجود لكن لاول مرة في تاريخ مصر يحكمها وزارة اسمها وزارة الشعب جاية بانتخاب شعب حر وبارادة مصريه صميمة وده مصري فاذا كنت انت عاوز بقى تسجل للتاريخ فلا بد ان نكون يعني امناء في هذا اه عبد الناصر كحاكم يجلس على رأس الدولة اه مصري لكن قبل منه الحكومات التي جاءت إلى مصر وعرفتها مصر منذ سنة 24 منذ يناير 24 هي حكومات مصرية يبقى إذن بدأ تفتح الوعي مع بدايات القرن الخارجين وثورة 19 وقبلها برضو ثورة عرابي ما ننساش برضو قدها مصري وفلاح يعني ثورة عرابي والوزارات التي نشأت من ثورة عرابي ما هو يعني هنقولي شريف باشا مثلا ما هو برضو رغم ان هو الحادر من جذور واصول تركية انما زي ما قلت لك ده عايش في مصر وارياض باشا هي مصر اشتهرت بناب بتصهر الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي في حتى الاجانب بيتمصروا يعني اللي شوف المعدة المصرية من اقوى المعدات في العالم كله آه. تهدم الزلط <تصفيق> تهدم الترك لا يوجد اي شرازم من الشرازم الاجنبية وحتى عرف عنها انها مقبرة الغزاة قادرة على هضم اوديبا دي عبقرية الشعب المصر وقدرته انه يهضم ويمصر ويتمثل هذه الطيرات الاجنبية ويمصرها ثم يعيدها مرضة اخرى في شكل مصر وابرض مثلا هذا العرب يعني استطاعت مصر ان تمصر العرب يعني هم عربوا مصر عن طريق اللسان مم. وغيرنا تساني بنا نتكلم عرب. عربي بالأرض تتكلم عربي لكن احنا في نفس الوقت مصرنا العرب مم. عاشوا في مصر وتزوجوا من مصريات وانجابوا وتكلموا عربي وتطبعوا بالطباعة المصرية دي قدرة مصر بقى. طيب أستاذ جمال بدوي ما هو بعد هذه الدراسة المتأنية والمتعمقة للتاريخ ما هو الدرس الذي يقدمه التاريخ على مدى إلى مصر المعاصرة إلينا الآن شوف هو درس التاريخ يدعونا إلى نحن نكون أكثر وعيا وأكثر حرصا وأكثر نفاذا لرؤية التيارات كلها اللي بتدور من حولنا يعني نحنا مش عايزين نعيش داخل الشرنقة المصرية ونقفل على نفسنا الباب ونقول أن نحن ما نشدعو بغيرنا لا لازم من إذراع المصرية أو العين المصرية لابد أن تكون من الاتساع ومن ساعة الأفق بحيس انها تنظر لما حولها قتل في هذا العصر قتل في هذا العصر الذي ما يقول العالم إلى قرية كبيرة فإذا ما نقدرش نعازل عن ما مصر بحكم تكوينها ووضعها ما نقدرش نعازل عن حولها مصر عليها التزامات تجاه العرب العالم العربي عليها التزامات تجاه العالم الإسلامي عليها رسالة العالم كله انها تساهم في بناء الحضارة ويكنت تتخ耶 ان احنا في مرحلة ضعف ما نقدرش نساهم لا نساهم, نساهم عن طريق الأفكار أفكارنا وعن طريق تاريخ تاريخنا وعن تاريخ أنا كنت في أمريكا من فترة قريبة جدا فكنت أتعمد زيارة المتاحف وكنت أذهب إلى الأقسام المصريه في هذه المتاحف لا تتخيل مدى احترام هؤلاء الناس لمصر وتاريخ مصر وكنت أسمع واشوف الأم تلقن ابنها ويقف قدام الخريطة تقول له هنا دي اسمها أسيوت هنا دي اسمها بلها وايه اللي عرفها ببلها وعرفها بأسيوت أم أم أمريكية, أم أمريكية وتعلم ابنها وحنا قبل ندخل المتحف وبعدين أقامش وراها عشان أشوف على أيها عمالة بتلقينه وبتعلمه تاريخ مصر وساعة ما كنت أقدم نفسي أقول لهم أنا فلاه فرهم يجيبت فرهم يجيبت وباحترام أنا كنت ضمن وفد من 30 دولة فكنت ساعة ما يجي عليها الدور وأقدم نفسي للناس يعني على مستوى الكونجرس والدولة أشعر باحترام شديد جدا لمصر وهز إيدي كده فترة طويلة مزيدا من التقدير والإعزاز لمصر إحنا مش مدركين هذا إن مصر لها مكانة في العالم ضخمة جدا ومحترمة جدا وكبيرة جدا فإذن إحنا لابد أن نضع مصر في المكان اللائق بها ما نقولش بها ده إحنا بقينا وفقر وظروفنا وبناخد سلف وبناخد قروض وكذا وكذا الكلام ده كله لا دي مرحلة وقتية مصر شافت ظروف صعبة جيت انا لو كلمتك عن الشدة المستنصرية هتشوف يعني مصر مصر مرت بظروف صعبة جيت لكن قدرتها على وقت الناس تأكلوا فيه لحنا القطط والكلام بالضبط انا مش عايز اقول الكلام ده لان في الشدة المستنصرية دي فيها كتب اللي حصلت في عصر المستنصر الفاطمي آه. وكان النيل لما يغيل الفيضان تحصل المجاعات آه. ويحصل كل ده وشفنا عهود وشفنا حكام ظلمة كثيرين جدا وشوفنا استبداد وقهر ما أي شعب في العالم إنما إزاي استطاع هذا الشعب أن يتحمل كل هذا وأن يقاوم دي بقى قدرة الرغبة في الحياة فإذن رؤيتنا إلى المستقبل لابد أن تكون متفائلة ولا تكون أزين. طيب صاحب الكبير الاستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد عودة إلى قضية الإرهاب التي قتلناها بحسا في الحلقة الماضية ما الذي تتوجه به إلى المواطن المواطن المصري الآن وما الذي تتوجه به إلى الكتاب والمثقفين والمسجد والكنيسة والحزب والنقابة والإنسان المصري بشكل عام؟ الإنسان المصري بشكل عام أو في كل المواقع التي ذكرتها عليه دور وعليه مسؤولية مسؤوليته هي مسؤولية الوعي مش ممكن يقف موقف سلبي وهو يرى الخطأ أمامه ومش ممكن. الخطأ الخطا اللي أقول لك يعني مش ممكن ينظر يعني لا ينبغي على المصري ان يتعاطف مع الارهاب أقول لك ايه السبب سبب ان احنا عندنا من ضمن عيوبنا المصريه ان احنا بنتعاطف مع الانسان اللي بيسموه المجني عليه مم. يعني لمجرد مجرد ان الحكومه واقفه ضده ودي لطف السيد باشا خد باله منها مم. وذكرها من ضمن عيوب الشخصيه المصريه مم. ان هو دايما يتعاطف مع المظلوم اه مع المظلوم ده صحيح كويس لكن عندما يتحول بقى التعاطف مع المظلوم انك تتسطر على مجرم هنا بقى ما يبقاش متبقاش ميزة ما تبقاش فضيلة, فضيلة تبقى رزيلة خاصة اذا لم يكن مظلوما ولا حاجة ما نقول لك هوت عندما يكون في قاتل فيلجأ الى اسرة في الصعيد او في المزارع او في الكذا لا ينبغي ان نتسطر عليه بالعكس يجب ان نقدمه الى العدالة تأخذ مجرة بلد فيها قانون وفيها محاكم فيها عدالة موجود كل إنسانه وفي دفاع وفي بسم الله ما شاء الله عندنا يعني نقابة محامين قد الدنيا تقدر حريص على في مصر قضا وعندنا صحافة حرة تدافع عن المظلوم وإن في مصر قضا فإذن مسألت بقى أن يتحول التعاطف على المجنى عليه أو على المجرم اللي تسيطر عليه هذا عيب يجب أن تخلص منه ويجب على كل مصري أن يكون واعيا وأن يفرق بين العواطف أو وبين التدليل أو بين أن نتحول يتحول التدليل إلى فساد لما تسطر على واحد التكب الكريم دي جريمة غير إنها جريمة يجرمها القانون دي جريمة يجرمها الضمير الضمير الوطني والضمير القومي والضمير الإنساني واحد قاتل إزاي أسكت عليه يعني واحد قاتل ويهرب أو ما أنا أتسطر عليه في بيتي وقول والله أصد الدولة عايزاه وأنا ضد الدولة لأنه بكره الحكومة أو بعارض الحكومة طبعا ده خطأ فإذاً دي نقطه اساسيه وتصنيفك لها يا استاذ جمال انها جريمه جريمه لاش بالدين بكافه المقاييس جريمه وفي الشريعه جريمه وفي القانون جريمه وفي الدستور جريمه حنو دافع عن انسان عن إنسان قاتل وهو ليه يعني هو هو, هو كيف يسمح لنفسه ان هو يعتدي على النفس البشريه ليه باي حق صنع من نفسه قاضي صنع من نفسه منفذ وصنع من نفسه حاكم ده كلام لا يقال في دوله يحكمها تحكمه الغاب بقى فإذن مسؤوليه المواطن المصري نرجع لها بقى ان هو يقف إذا هذه المستجدات علينا وقفه حاسمة وحازمة في نفس الوقت ولا تاخذه العواطف يقول والله أصل الدولة وأنا بكره والظروف الاقتصادية والظروف اللي مش عارف إيه والبطالة والكلام ده كله دا موضوع آخر الظروف الاقتصادية ده موضوع تاني يعني نتكلم فيه لغايه بكرة لكن انا <تصفيق> بتكلم قسمه وبيزيدها سوءا بضرب السياحة وضرب الاقتصاد <تصفيق> القومي يعني بقول لك ده موضوع ثاني ما يبقاش مبرر لان انا اتسطر على جريمة او اتعاطف مع جريمة وانا بقول اتعاطف دي واحط تحتها خطين لان انا لقيت في بعض الكتابات اخواننا الصحفيين تبريرات يقول لك مش عارف الجريمة كذا كذا ولكن بعد ولكن راي الاستاذ خالد محمد خالد تيجي كل البلاوي بقى <تصفيق> والتنسف اللي فات كله فاذا يجب تكون عندنا من الشجاعة. ويكون عندنا من الرؤية الواضحة بحيث ان احنا نشجب الجريمة ونستنكر الارهاب ونقف وجه لان ده حيؤدي بينا الى حرب اهلية وسوف يؤدي بالبلد انها تقع في لو تعرف الارهاب ده او الجماعات السرية التي تعمل في الظلام طب انت بتحارب بعده انتش عارف يعمل على السطح وهو خصمك تقدر توجه لكن الذي يعني يدبر وينظر عارف بقى التنظيمات السرية ديت تاريخ المسلمين عانى من هالأمرين بسبب التنظيمات السرية لأنهم بيشتغلوا في الظلام وفجأة يقع الانقلاب ما تعرفش مين اللي عمل الانقلاب وفجأة تفاجأ بحاكم أو بقائد لم يكن في يخطر على بالك أن يكون موجود الأولاد الصغيرين دول بتسيطر عليهم أفكار الحرية والعدالة والمساواة أفكار عظيمة وبعلى هذا يعني بتخلب ألبابهم إن هم ينضموا لتنظيمات سرية وبعد كده وفاة عندما يقع الانقلاب بالكارثة الكبرى يلاقوا نفسهم أمام واقع مر ما يدروش يخرجوا منه واقعوا في الخاية خلاص بوقود لهذه التنظيمات الخطرة إذن ليه نعمل في الظلام ليه ما نعمل في النور أنا لما بيجي واحد يقول اللي ما يسألوني في الجريدة أو يجي جاي وصحف أجنب أنا مش في النور أنا بكتب ما مش تنظيم سري ومكتبي مفتوحة وبتعارض بشكل علني, علني. و... ومشار... وبتكلم في التلفزيون بشكل علني وبكلم في الإزاعة بشكل علني وبرأيي بقوله ومعارض وبقول هذا الكلام على روز الأشهاد هالجأ إلى تنظيم سيرجلي ليه ما تقول رأيك بصراحة وبشجاعة إيه إذا كان هناك بقى في اهداف أخرى وهو الآفة الأفات, الآفات بقى اللي هو السعي والمقلاب والسلطة إنه عايزين يصل إلى الحكم عن طريق الإرهاب. ودي بقى داني نخاف منه. بصراحة أن تقع مصر في براثن الإرهاب دي هتبقى مصيبتها. ودي هتاخد بقى على بال ما يعني خلق بقى مئات السنين على بال ما تخرج. لا قدر الله إذا حدث هذا. عشان كده هذه الصيحة التحذرية من أستاذ جمال بدوي إلى كل مواطن مصري الآن. إن هو يعني يتنبه إلى الخطر المحيط. يتنبه إلى الخطر المحيط ويمارس حقوقه يعني يعمل بالسياسة وينضم إلى الأحزاب ويقرأ الصحف ويتابع يعني يبقى فيه اهتمام ما بقىش سلبي يعني. يعني يبقى مشارك. مشارك ما بقىش في البيت يتفرج وبس لا الأحزاب ما قدامه موجودة في من كافة الألوان بس وهكذا بس. احنا بنقوله كلنا بنقوله كلنا. وبهذه الدعوة نصل إلى ختام هذه الشهادة الثرية مع الصحف الكبير الأستاذ جمال بدوي. رئيس تحرير صحيفة الوبد الذي نشكره عليها شكرا جزيلا وقد امتدت على مدى حلقتين نرجو أننا نكون قد أرهقناه ونشكره شكرا جزيلا ونرجو أن القادة على خير أنا وجه وأكرر الشكر لك يا أستاذ عمر وإلى سادة المستمعين لأنهم تحملوني على مدى حلقتين وأشكرا جدا أيها الأصدقاء الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد مونتاج فراغ زايد شاهد على العصر سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة